ان همي فوق همي قد بنا سجنا لظلمي وغدا قلبي أسيرا بين آهاتي وحلمي عنااتي وحلمي ان همي فوق همي قد بنا سجنا لظلمي وغدا قلبي أسيرا ودموع العين تبكي انها الافراح تشكي ودموع العين تبكي إنها الأفراح تشكي أجرت عني بعيدا وأتى القهر, واتى القهر ليحكي هذه الدنيا غدتني